وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أيها الإخوة في الإيمان خطبتنا اليوم تتعلق بالأسرة المسلمة سطرها الاول الأول ودائما في سياق اهتمام المرأة اهتمام الإسلام بالمرأة اليوم أن النهار حقوق الزوجة حقوق الزوجة ذي الإسلام جمعة مقبلة أنسى حقوق الزوج ورياض ذي الإسلام ميم لأن نظرة ثاقبة واحدة من مسلمين واحد يقف على أمور لا تثلج صدور المسلمين الأسر مثل من متفككه متفككة الاسره الأسرة على شان المشاكل تنتظر على الأسر العلاقات الزوجة وليس من ثم يتنعكس مني سيلفن خي حنجان حنجيرين بطغن ضارة يتكملت المجتمع وشدك ورنهم من سبحان الله منا ونينان ما عليك واتمون انديه ذي لغا الصلاوات عقرد واسسين ذا نسرم سبني واجين ذا المنبع ما يمي المنبع الأولى وهي الأسرة يتكون اللبنة الأولى ذي المجتمع خمينة سن الحقوق نغنسي ورخم غاش حتي سعز الإسلام نعرام كذك الزوجة فمغى النيل إغاثة كل واحدة تدات من دفتور خمني جمع مغنية إن كان في العمر بقية أنسور حقوق مواريات تجاه فامغا فلذلك انسر إعجبان غنة وذن يعجب قدون منيا وثي تشئجن إلا يا رب العالمين ورسوله إذا سيخشن ثمغا من غسر مركوب وني فاغن أليس بقيم وني وخانا الطاص أليس قدم وني قيل اشتتخذ اشتتلا أريد عثم اثنين تتطور ذاش وني اتكار فاثم شانتم غاديها دات أليس المنت يكشى رب العالمين وليس المنت يتراجع أخرج الحاكم أيها الإخوة في الإيمان في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاه الصلا مرتين وما ملكت ايمانكم وما زال يغرر بها في صدره وما يفيض بها لسانه ذجن حقيقة عظيمة ذجن قائدة اصيله ذجن الحق حقيق اتأكدت ذانت النبي صلى الله عليه وسلم اتبار خاص وصحاب خادمه وصاحبه وحبيبه ومن أقرب الناس إلى قلبه أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام رأى من فوق مين يقع يتركز أهم شيء يقارت النبي رأى ماريك فوق يوظف غير غير غير في مجهة نبي النسق من يعني منه وعشق الشيخ قال الصلاة يمترمن الصلاة قد اشترام قد عم قد بدت ملغانا قد بدت مصارشو قد بدت للمناسبة وها قد الصلاة ثم من اللي غانت مباشرة وما ملكت ايمانكم من غرم من غرم من غرم دي هذريم قمت كيسن الخار قمت كيسن الإحسان وقا سنتبوت كار في سلم يقى رسول الله عليه الصلاة الواخي فغر عمار سوفي وارد زي فظلنا بذي فغر عمار مين ثم تقمم ثم غارين قم ذي سنت الخار أمينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حديث صحيح يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله إن بكنا بك خباغي يا يزن سنمنون أفضلكم سنمنون أحبكم إلى قلبي وإلى الله سنمنون الجذار يا قالت نشيد من منون يا رسول الله خيركم لأهله والنيت جاندارياز يوضع يتكيج المعاملة أكسم أن صام غاد يغابني لحظاء كيس أكرع ذو النص نغاكر حفا بالنص فقارة ذي الغية بالنص نعمة زوج الرجل والتام إذ ودا النبي أفضل الرجال خيركم خيركم لأهله وانا ايقى النبي خيركم لاهله اما ايقى النبي عليه الصلاه والسلام شق مغارينه فك السنه من داس نتيطان من ده نتيطان من الحقوق انصدار بالعالمين وفي سنان ابي داود والحديث حسن او الشيخ الالغاني وقال حديث حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن حكيم بن معاويه عن ابي قاذ قلت أطحى يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه شوف الصحابة رضي الله عنهم رمي الأمور خطيرة رمي المسائل العظيمة مقتفق ثاني يمكن لإنسانك يستعيش ذرقات أشي تفقسه كل شيء وشي تفقسه ثانيتا شوف الصحابة مقتفق ثاني إسراء يتراجع يعطي النابي إيه إذا دي سمح ليش من أرث يمنع قلت يا رسول الله من ما حق زوجة أحدنا عليه. من فضله يا رسول الله. فقول صامغات إواري الناس لا إله إلا الله. إذا حن بالسؤال إذا عاد خص الفرح لنفسه ويقسى السؤال إلا المؤمن. إلا المسلم إلا الورع إلا الذي يخاف الله تعالى ويخشى على نفسه أن يضيع حق زوجه وحق ولده ثم يقف يوم القيامة بين يدي الله فيسأل سؤالا عسيرا ما حق زوجة احدنا عليه يا رسول الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا طعنت تطعمها إذا طعنت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تهجر إلا في البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول لا قبحك الله حديث قال الألغاني حسن صحيح الحديثي والإخوان سمنخف الحياة من غامس كمر سعادة وشقاء ولسن مذرد اما جنة واما نار جهنم العياذ بالله اقشرث يا ارعي انت وارزق من فم رسول الله وفم رسول الله لا يخرج منه الا الحق ام يوما بن مصطفى لعمر لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب عني كل ما خرج من ذا الفم او والله ما خرج منه الا حق انث من مغار يا رسول الله ديو قال النبي طاطش من غار ان تصعيمها اذا طعمت خمر الشرت منغث الشرت منغث رسول ايه من مرض هذا ذوال الاسلام اما من كاين في النهار هذه صغار انسان هذه الشدين القهاوي هذه الشدين المطاعم مال الزواط شنتوا هذه ابوها هذا فينده تيزناردن يخفى اللي ليس من خلق المسلم ما من لأن تعيش هذا الواقع المر المريض أي أقل عن الإنسان حواج، أقرب الناس إليه نعم يمسر من بهذا بهذا العظيم، المسلمون لما ظهورهم نبي الله وبحثوا عن السعادة في كتب الشرق والغرب والفلسفات والنظريات وصلوا الى ما وصلوا اليه من الذل والخزي والعار والتخلف حتى صلت الله عليهم اعداءهم يسومونهم سوى العذاب في كل مكان. من ينزرق في الصفر في المطاعم في الكوه والغريب نفقن في الفاتقات نفقن في العاهيرات زرق سن أعدي سن سن ماذا يعتبر سن وغارواله وإزمار مثل من إذنه ماشيد رسول الله ثم ماذا من ذلك يستطيع رسول الله وتكسوها إذا تسيت او اكتسبذا عطر طمره هن خميره فارض ورشك ليخمني تتهوي شويه من الماء تكسوها بالفارض طمره مستطاه اي ما بيترتشوا او نص او على عقل ذي عاد عرض عارب الحواش الارض انضيات مرمي الحواج وي قناه يقارس رسول الله صلى الله عليه وسلم باش وقت شيكذ قانش فاغنا بيت النبي يبقى اخذ زجبت بحذ قانش فيه الحبو واشيس النبي مرطي عف ويقى كذفت دار اريسي تفد دار وارو ممشي جاء شيكيته ممشي جاء جا. عشنا ماذا ستبقى أبو بو قاقتلين قاقتلين السيط يعني شنو ستبقلين حاشا إلا ينصر من موت وشاني ذلك مغفق انتبارا يري نخاد عن، ويري ويري ويري, ويري. وقع انشاء المسائل لا إله إلا الله شكل سبب ولا تغرب الوجه ثم ذا غير قجزاء ننطني جث الفتاقة واني تزوجني جسي الفتقة اني ويتضجي واني تغران ثمانيات هالنتيجة سيس اعمود الجوع المتاريات متى السبب اخرها ما ذي عام نعم ماذا تنكشي مارك حواج مروه خاص نخدم ولكن وانتي ريبولشين السبب السام راه تسمى شي الفاسق طمع في الأموال الطائله ومن بعد تيش غاتيك رفض هاوي الذكانه نمش نسمح هذ اليتامى مي باث مغا تا يا رسول الله باش انا نشق عصره مسلمه باش وايتري موت الدهن احمي يعني جهنم هذه هدرين غير من غا غيخيقا ولا تغرب الوجه مراسي ومدخيق خرحك تقسيم وإياك تثغنبو يمسر من الماني الشهن ورمز ورق أغنبو ويصغرب ذجحة ضرب خطام غاطينه أغنبوك إياك تثب إما رسول الله غوغنبو ولا تقبح غاك وارثنينهم غاك قبّحك الله قبّح الله الوالد النمشي تدعس تبعه فلو المسائل موجود لأوطان كمسر من منى ولا تهجر إلا في البيت مارثم غاك صوضي خنفت هجا الله تريدير بيت مشت في ذرور غوطي أو غتده همماش أتقيم ديني وجيو مارينم والغريب والله إلا يواري انت عيشيت. إيه تصغير من هذا مثل قال يستقمون من النص فانسوات ربوحا واتجغبون من يحكم جيت عمدين الله يقدم وأقمنين ما رسول الله إيه جابني إذا مرد غيقت إلا إيه مخذيت تقسير إيه تعجباش هذا شيء نغام من تقسل يلا لا خير فيك مروا تقسير ولا خير فينا إلا من نقول كلمة حق رضي من رضي وقبل من قبل ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهزر إلا في البيت أي قال العلماء قمنا بصير خذت أدفل شوي هزارت لسد قام بعض علماء كثير بيت انت ذير بيت بعض العلماء إنش لا ذير بيت غارب بيت أصطاف هنالبلاد ممانش هزارت غير فرش غير فرش كيس ولا كيف يعني الإنسان سمع راتيتش فشتش شي حاجة أما يا عمود انطار غان انعل والدك من سراء عيب عارف كنت الاصرار ان ينسر من غاكو جريد وثم غاكو باريس الناس فاض بها الكأس ولا تقبح أي أن تقول قبحك الله وفي سنن أبي داود أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن معاوية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول في نسائنا شوف يهدان يا سنة القناة مخسن مشفق صغا من جل مشاكين ك نفس السؤال استرى زعمت متكرر شوفي يا يا رسول الله من داين غاتيني دمار من ديغن قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن اياك هالحقوق نتمغار انتم غار كان بلا والله نرنسو الكفّاء أنا من الإسلام أهان المرأة فمن أفعالنا فمن تصرفاتنا وويل لنا يوم نقف أمام ربنا أن نستخدِين شوء بسبب المعاملة النّق والدين بريء دي من ذمّت من حقوق المرأة النفقة فمغصت شمر لبس خس طصف وريث النفقة نفقة عفر ذا رياضي الزيت ضبا ذا رياضي غاي ضغطن واني غاي نتو مغانش تصريغ كرش مازو كرش مضبا مشتقن طنغارب وشمتا ارياض واني غاي كانت يخدم ذي ربني للتجارة ذي من دماء ارياض انت غاي خذمن فهم غادي تده إلا مرد إنشان ضرورة القصوة. مرة تنغط أم وتحويس مانا يوقف تطرق نشتوارخ المؤمنات يمن بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله تخضع تعاليم الإسلام خل... هنه ما يعجب هنه مانا يرسل واتشمن إنما يعرف يرآه واتيعجب اشتمن سبحانه ختميت أليس تسمح نشتوارخ المؤمنات إطاعنا رياسك هنه عوضي صنع بريم هني أواجه جند السرطان المستقيم، ويعجبني إسلام، ويعجب الإسلام. ويعجب, فدات. ويعجب وين هني شو خاص تبغوا السيرخ المومينات أيوم إنني تعيشن كعرفة من خمسة ريالين، هذا ما يؤلمني. إما تجد الإنسان يا قوي سمعه واستنملس روح ملست عقذ ملست ما هو معروف نقص ملست سيرخ يا وديار الرخضة أنا يعني أنا فيه إما تجد المومينات. اي ذو قوزي كل خير لا خيره ذي النعيار مسلم معناه خنفقه يستغفر الزواريت يقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه دراهم او ثلاثه دنانير صدقت دينا دينار في سبيل الله دينار حتيج المسكين اديش دينار اخلنا ندوروا غير تزيست الماكله ثم غار وارنش العمل يتصلح ما نوري الجاع ما نتلا ندورو الذكر قبره ربي الصاح في سبيل الله ماثني في شي ارمسكيت نقصني التويز اخصن مين رب العالمين لا إله إلا الله. حديث رواه مسلم في صحيحه ومن الحقوق أن لا يضرب الزوج زوجته إلا في حالة النشوز، كقوله تعالى: ولات تخافون نشوزهن فاعذوهن أو رخمرة فخمرة، ودخقة وعبود. فاعذوهن مو عذت. لا ما فعل كده وهجروهن ذلم ضجع ذر فراش وانفعل مو عذا وانفعلهاش قال ابن عباس يصنع النبؤات ما مش مزيقات سوزة سريزم مزيقات أكش أن شنو ما سمت سرم ويتكوي عمود يمكن الحياة نسنت كمرمرة جل إسلامي ودي غير تحمسوا يا ضغامنا إلا وني فاقن زواه إري صفاق بالعالم آخر لحظة ضربا غير مبرر فإن أطعمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عاليا كبيرا اذا نصام غات ه مش إن وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب الحياة مثل النبي خادما ولا امراه قط فانت مغارس عم ويس النبي فوس او خدم او شانت مغارس رواه ابو داود بل انه صلى الله عليه وسلم يعيب عاب على من يضرب مرأة. فقال النبيين يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها آخر يومه هذه الشديد سوف يجلد يعني هذا يعني هذا يخليه تكون الشيخ وغا تقرب رياضي الحق النصف ولا يجوز إيوارياز ثم ثم سوف يجلد الحقوق وثلث يجلد ونرى ونقدر ما رانيش لنا الزوجه الصرح الاسره المحاكم عمار الاسر فرونترا المحاكم ديال الزناقي ذي القاوي يا عباد الله بعين عن الزواج اتوري التامرات من ذي الكامفوت هو دوات السندرمه مالي من تصفه وين ادعي غاري سمح دايا او يكثاي او يصفق ذا يعيب عا المعيشه ثلاثين عشرين لا حول ولا قوة إلا بالله زين حقوق انتم غاف طواريا زي كارم الإسلام فامغاف على احتفاظ بشخصيتها خميت غافات تمغاف يدهم ببس تغيمت انتساب فامغاف انفران ولكن جيس انفران فران فران ماشي منش تقن كفار مطارسا شخصية المرأة بزواجها لم يذبها لإسلام في شخصية زوجها كما هو الشأن في التقاليد الغربية التي تجعل المرأة تعرف باسمها ونسبها ولقبها العائلة بل بأنها لا تعرف باسمها العائلة بل بأنها زوجة فلان يعني مثل ما هو فرانسيس ماذا فرانسيس شوف للإسلام ما نيوه إن شاكفة في الآينا نقارى تفرانة بنت فران ما مش ما مش لدي جارة رسول الله لأمهات الممينين ما مش عايشن خديجة ما شي طمغها محمد إكلادين. خديجة نعم طمغها ولكن بنت قويلين عائشة بنت أبي بكر حصة بنت عمر نيمونة بنت الحاجة وصية بنت حيي ورغم أن الصوفية اسم تذابسية، يهودي تغايت حارب النبي وتم شنّ بواسطة الرسمة، والنزّابس سمة غطوريخ نشوار أما ما رأنت رق مثلاً، مثلاً نواس عدواي المشرّم الذي الكتب من التاريخ اضري رغم بليكش ما مشتش ما سعداوي خيتم واريز فلانه يعني تريس فرانه تنتسب لعائله واريز اما الناس غامر حق اكثرش في النب رسم للبنيادم ايوا لك خوتي الاهمال اسلامنا عظيم تعاليمنا رائعة الضي العزيز اجز الحكم العالم لو أن الهيوذان يغذر عن التعاليم، شفي المعامله المعاملة السيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أكتم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاء على موضعي فيه فيشرب حبا النبي الزوج لزوجته بشا تصبح بشا تارغى شوف كل النبي من يوم النبي إنه عائشه وأنا حائر ذي الحالة منه أغرح غسو غارة هذه النبي غاف غننغ وغاف غننذسه شوف نعمه الزوج لا إله إلا الله ما هذه النبي اتجاكمون يثنانث وغمش ذا شبباغ بشا يعجب الحال لا اله الا الله ما ندخلك اكي نقا دم سرمن اذ اشرقاوي المطاعم اغياب ضحك اذ امنتظر به فامغادر به لا والله ما يمجد دم ثم قالت عائشه واتعرق العرق اي اللحم المختلط بالعرض وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاعل موضعي في رواه مسلم ثم ارتزق الحيض اتعجباً قليلاً مجزوم يرسق جغر استزار النبي الزيت لا إلهة إلا الله امسر من استزارة من روح اضام السوق سودي للسوق استزارة من روح اضام السوق سودي السوق النجس روح اضام الزناقي روح اضام المطاعم ويستند المطاعم ما رويدي اضغط تذل المطاعم لنف امغاف شنو وجد زين السمك الفاسيقات تجمع دي تسنو مزين يكمل اكرام ميدن والساره مشان الطرق الفاسيقات فاروان تنوا رحمه ماشي الفاسيقات واستمعوا لنا كي الله 16 اصطناص اصط عيين مورض سبحان الله ما تشمع شاطين وتغرموا واستمرت في تقعتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن النبي عيشة ما لغس عفوه إذا عفنا بذن عمزان جاكمون ذا شريت شسوير اتختيت وتعزخات لا إله إلا الله كان حقا خلق القرآن قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بين وبين تختنق أيدينا عليه من غسلا النبرس الجنازة ميرسة حب في عائشة خروك الزوجة الزوجة اقارة في عائشة رحضا سابق روحدة ماشيش موحد من شوحة أذك ليش مرفانية هذا سلف رسول الله والناس اللي هم عن من الامه التوحيد والناس اللي هم من الجاهل اللي هم الطربية وإغتيل شاء تصرفين ثني انت على نسي انتم غات وستم غات مرستق في التنسر مندش غاش ما كأنك كأنك شعبا طيب الأعادة. ما يقول الشاعر ثم خمّعا سالج مع جند بنيو نش عايشي في السنين ولفي السن نبي ثم خارت منير بنيو نية شذين النبي وعياء وابذر نية النبي حتى أقول دعني دعني يقرت النبي جنس غني شرقه تقرت لنا شريسين يا رسول الله اجخ وتمزوا وهما جنودان رواه البخاري ومسلم هذه الأمة غط هذه التعاليم. حواجهت السيخ اليهود حواجهت السيخ النصارى حواجهت عاب مؤتمرات لا وحده لا شريك له والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد هذا ايها الاخوه المؤمنون هذا امير المؤمنين عمر وهو صاحب الشخصيه القويه الذي كان الشيطان يهرب منه اذا راه كان يقول عمر الجيضة رأى الشيطان هرب وفر من. كان يقول عمر ينبغي للرجل ان يكون في اهله كالطبيب انش عمر اخنغة يريد اكتم غفار وانمش يعني قشك شخطياء قشك الوزير غنيد ثران ثران تمنى يضيفار اكتم غفار كصابي شنو واحد جرام لا إله إلا الله عمر الله يعني في الانث والبشر والسهوله فاذا كان في الناس كان رجلا غير الرجال والنس شنو واحد جرام ديال ملي واحد جرام ديال ايراد من فهي تصفر غير رياض مريد ليس المرمي ذا رياض ذا عمود فاعمود كذا، إن الجدج إنه يحجانين في زيانا إنه ششمار يرتب في ما الأمم ما لا الأمم الإسلام فهي تصفر غنيت فلسطيني يوجه النت. راف يعني نبيل عن لا إله إلا الله. ويتصل بهذا أيضا حق الزوج في الاستمتاع بالنزوات والرحلات. حسن. أما ذنك المنياوي السكرى. من حق أمر <تصفيق> خواريز. خميرة الشج. خميرة السو. أسو. خميرة يابش ذي وغيران تديوذان ويجمان سواء خمينا صغير انضاع غطة ميادة يضع بكمة نشتك لا حول ولا قوة ثمغة طوطة وريد خمينا صغيران تدفنان أطغة ياربع أطغة تارع سوار ربي طبع محتشم أكواريز النشطر حق وليتغاد على زوجها نشطر والنص فليس لائقا ان يمتع الزوج نفسه بالنزع والرحلات الى شتى الاماكن ثم يخرف زوجته وحده تربد ذيتا د حس ما يله ما رسول الله عائشه ورد أن ان عائشه كانت مع رسول الله فصمت في سفر اصغت صحبة اصغت عائشه وهي جاريه تنفيت شوي ويقوي ايثوم فَقَالَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي عم اتنجل شيئ ان الصحابه يزام شويه تومر خو قد توم كلشي خو انا يز لا لا خيلني جائر غادي يخزلك با مين لي غايشكر الله ان الصحابه الصحابه ان تقدموا عائشه إن يا عائشه تعالي اسابقك راح دنا لا اله الا الله <تصفيق> نحواج اوروبا راك تعالي نحواش بوش انا مغريم ظلم يا مغاربي شمنك لا والله نحواش أنذر القران اثمرا اا سنه فهم بنيه اثم طبق ان نس يا عائشة أزر وغي الزال. قالت عائشة وغي الزتر نزر في الزغت النبي صلى الله عليه وسلم. تروح ترك سنين عربع سنين يعقل يجمع ان جاهز. لا اله الا الله. أيوه. الناس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 شوف يا الرحمه أين هذا ديني دي تربوه إحنا عمال شراب غير جاري عشان دي تبغى كنترات ذهولرين تعوز من غيوزان سرقت مليات أعموا ذات شر عقلي ضوا عيد عليك شوف النبي ماني و من دي طالع من الحقوق تقص مغتوريز بز العدل في القسمة بين اكثر من زوجة والنغا الجثة زة امرأة العدل العد إذا شما الله تعالى إذا كان للرجل زوجته أو أكثر وجب عليه أن يعدل بينها في المبيت إذا في النتقة من غثويز الشق من غثويز الصفات تسمد أخت الشعرية تسمد أخت الشعرية وش جبهم ثرمن لا والله إلا هو يرحم صغار العالمين أرمنا صغاراً جداً قرن أوروبا كنيه و و و رمبل معامله الصحاح مغارب النبي نش مين دغى تسوي زيته انا تسوي زيته ماني غتضغتها كي تعوذنا نغيو من المين خدما انتا ذي مرش مارا ينضع اشان تقسين تطي ينضع بعد ذي عيش ذي الغاطي مات ذي عيش ذي البيلات مين غاية تيذة لا حول ولا قوة إلا بالله مايتي دي ويم كرمات طاروا انتري سنحطني انضع حارم الواحد معروف ثمانية تيرة طاروا انتقة حمر دي ذناكه ما يمر لأنه يجد يخضع إيمان إنه يتبع جاء لا حول ولا قوه الا بالله ثم يقال النبي ما يفشيش النشتن ويفشيش الممر يعتبر ظالما سواء كان العطاء نقودا او ملابسا او حليا يقال الله تعالى ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم تقول لنا إننا... لا يا يا إن شهر بيقك وزمك لا ما شي زوين المعنى, المعنى من الايه المحبه اللي من القلب اش بغا لا بدون او المتديميه المحبه وا الم الميل وإلا شك ظالم يوم القيامة حسن نقال نبي صلى الله عليه وسلم من كان لهم مرأتان فمال إلى احداهما دون الاخرى فلأ أنتم غاربين؟ إذن شايف يشتري؟ مين غريش؟ مين, مين يا رسول؟ جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل يوم دليل مثقل توري صاغ في الدنيا تقيميرة يشتى إذ الله لا إلى الحديث رواه حسن سنا ذي الحقوق تطعمها فخمس تأذو ذ الذي واريز مراد مسرف أتيك شنرايا من غير إذا تعلم فأريذ اللي تعلم صمغه أمور دينها عندك خوي ذي شو ضطس ضوارق أو الكتاب أو يذ سنت الشارع بدرس تويز ذي خار رزم ايك حارب ناربي اوية في القرآن اوية في الحادث في اللغة في فهم طاقش تمغات علمات امور دينها عليه ان يعلمها ما لم تتعلمه من الطهارة والوضوء والصلاة واحكام الحيض والاستحاضة وغيرها ذلك لان هناك من النساء من يصل عمرها الى ثلاثين عام او 40 او او خنصيصنا وهي لا تعرف شيئا عن دينها مصيبه خميره تصنع الآن قطع عيش تمرغاري نديرو قطع العلمي جاء ومع ذلك والله اللي عيش الجره تمرغاري عاد و 60 ما مشغلش الجنبه والسن مشغط هارسن. فامغاف والسن برسال حيض ولا استعى. زي سنت اتات اذا زي غير انت الله. ولكن جاهلات ذي الدين. اذا زن وريازة انتعاون. ما انتشي لطرح غدسه يا غرحة. اتاف ماكش مع في رمضان السريط مرت من لا اله الا الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم ان جلي الحقوق استثمر في وارث على الزوجه حق النصاب مغا تشغفاريه لا إله إلا الحقيقة هي فارثة من الضمغة ثمغة صار هاريز ذذره ذذره ذتسره كأنهم خشب مسنده ثمغة والله إلا أنه في ربعان جنوري إنه جغر حوالي شفاغا وتمنى غالية تديني وذيني والشمتا صر أذن ورود وغط بالغيره تبغاه تشقد الصوت مني. صوتي كون ماش عندي فيه. تروح يعني أتسمع بورا الصوت فيديو والغيره. ذي الحق كنت تبغاه أن. فأسيواري أخذ أخذ غا الجنازل إن الرجل مسؤول عن زوجته مسؤولية كاملة أمام الله وأمام الناس يوم يتخل الرجل عن هذه المسؤولية ويترك مرأته وتفعل ما تشاء فإن الناس يسخرون منه ويعتبر الرجل بلا شخصية منذ سنن استنشعاء رمز رين تموتة أنت المريش منذ سنن يا الناس يجب أن يكون هناك مرشان غموتها قلت لك أن نصبع ويجي ويجب أن يكون هناك مرشان ويجب أن يكون الأموال ويجب الواقع مي فيلوه الحلايه راني ختمتها من ما مشيت للمومينات راه عام قوي جا قوي شطيه لان مرتها امغى تمغى شنو هاريته دير بوتيوت ارياس قديني تجمع عليا و حتى ديه ديه. في عارية برغاضيه عاريه اي جمالي السغوية مريك الخشو نفس الحتي ريواريز اما الأنفين ثم غشي نكرر شوى عنين داريز موارد تمغارين تمغارين عدير هذه تشيكيتان غوتيوت ذوين فعل قدام هم نتي جمالينيو الناس بنات شعي بشعي يا ابا تستأجروا بعد خذب ان خير من استأجرت القوي للبدر خلغي دفعه القوي الأمين وني كوان وني الشخصية وني خان غطت الغيرة وني لغين باني السب وني غير احنا ذي رشكان باذو باتشير قيوة هسينه لوح تتربان دو ملك ومشي ذاري نغلوح خذب نشوان تغيل الموظفة ما امي مشي خذب خذب ومشي ذاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمن يغار ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة يحرم خصمه في الجنة العاق لوالديه ونعي ونعي وعم السول والدين والديود لا يرتب الغير خصمه فاضاء وطازيت شرحت نجسته ذب اش عندي فيه ديود لا يدخل الجنة ورجل ورجلة النساء مش نشديخ طمرت تداي يزق النبي النبي رجلة النساء قال أحد السلا ما منا من لا لا ي ما من امرئ لا يغاث إلا من كوت القلب عماص من صرتينش وغصبول غير صمغات إلا نحترث من كوت القلب لا غيره يهرش مع كدوة مشي داريات لهذا كان الرجال الحقيقيون في الماضي يغارون على نسائهم ولا يسمحون أن يصل إلى أعراضهن ولو بنظر عابرة. و أي قبه تخضر راه مراهن و 80 كيلومتر ديال الحمار ديرو كنا الصفورين ذوك الخوارثيريه شوفو ثنا الصفورين صغار بحال فيديو و ولا, ولا قوة إلا بالحسن. عثمان مساع الغير اخت في الشارع عثمان و في رميم موس عثمان في الله عن امير المؤمنين صاحب رسول الله مثل رسول الله و جيت غيفاغن مين يدي و عدوان و المنافقون لم يكن الصحابة لم يكن المجرمين هناك أبدا من تقام رائحة النائلة مسكيناء الغيرة إكساس وارية فمغى تتدى فمغى تتدى نايمة قالت لعلة وعسى خميدي غايفان عديت شوية من خالي المجرمين قياس بانك النبي خميدي غايفان تشوى الدور واشقن انتك انت مغى تمت يفوغن انتك ضد عثمان رغي الله وعي مغى لا يمرأ وقال سونارا اين شمس لا اله مين غنيني من غنيني وذن الموت وذن وذن الصمغه اشوات ذاعريه اجلد بزناقيت كوره صمو بنات اصابح وغفل غير غواري لا حول ولا قوه الا بالله إن عثمان خذي حمارك فان دخولهم علي وانه من حرمة شعاري رضي الله عنه وعن الصحابة ايش تندواريات من غنخ المهر وانتسهيم الطوافة الرشوة قلمت ان الطافة وشي غام وذي تشيط ثلاث صالح اشتاك من غالقاضي رامي غاقيمان ايو من غالحكاما انت القاضي غده مغا اكسلتان اكسلتان لماذا اني غايش اهده باش معقرن بطابعة فلن موجر الناس القاضي قايت احتاكا مين من السلطان انت وارياز لا ايها القاضي اذا اعتقدت غلصة ايه الله رمي صبر عمرة الغيرة مواريس وسين وسين راع ذو أخذ من شقي كمرن رمي صبر الغيرة الناس وأنا أيها القاضي رمي أليسين غات الغيرة خافش نشتناس الخلمه من الصفات جين فوس فوس أرتحم هذا الدات مستورين محتارين لا إله إلا الله من حقوق الزوجة على زوجها اعتافها كعام تحوش طمغة فبعني يا ريزن كمير يحوش طمغة إن الله لا يستحي من الحق أغطي راح أما أبتذنوها. طمغة أبتذنوها طمغة تطوها ريزن يحق لها هذا السناق وعديش واتقذره يصفاروها وقتم بجير هربدا حق النسوى لأن حواجة تشتر فرص أكواريز النسل يكشث الإسلام فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث ومركم الله فأنا العلماء يكشث لإسلام واريز كرة رعية هذه قررهم غاهم الززغت مرتام غا إلا مرتام حال ثانية تتوحد أما يوزن خذل الضبارة تجير تكمل نغذير قوي نغذير مريض فأمر دغار تجاب تتمغى ما شاد تمغى بالله وافار ما مشى الشياطين وخستيرا لا اله الا سب ذات زاريه فاش انت عمر يحكي الشعب الناس يا رسول الله يا عمر استخواريه غير ما شاريز الناس نعم الرجل تجيك تمر يصلي معك تمر يذوب ولكن ارفرش وغادي تقار خثا ان نص عمر سعداش كي الخواريه ديغان الشعب قيم يا ان المؤمنين قطم غفا واش يا زوارا غفا تشكو في قبر الصلاه اي قبر ان تم ان تحمل كمجراثل ان الناس ان الشعب ما منعك وتش عدو مؤمن الصلاه والعباده ماشي سناقير ان ما البرش انت قيم شغول على صورة البقرة وماء وصورة النحل. الشعب يا هذا عزي حقها واترك عنك العلد. جاي خذ البقرة واخواتها شتر حقهم غا. قرب عيام اجو لا اله الا الله. فلذلك الاخواني اجنتم غارب فحنا للخارج عام عام خمس سنين إيش كنت نعيط باش خاصنا ما زالش مني غير تعسنى شويه يتفكاز شنو هو شي سكال د الشواطات طم عنديش ومن ما على غير من غير المال وشقابوش في الخارج أبدا، ولكن ضرورة ضرورة اربع شهور تفحص أكما سيصل ثم الدورة. كان علماء مراري يجش. شو أتقرر غاموان إنا شمع ليش ليميني أظهره أغطي قرر أعطي في القاضي 40 يوم القاضي 4 شهور ما روى يعذير هذا حق الزرق القاضية عن عائشة رضي الله عنها ينفخة النبي إن يا عائشة اسمها عائشة ميتيوغين الرضي والسخة والريحة والسيري انت رسول الله قام عثمان بن مضعون رجل مؤمن الحياة متغفضة جيد بوظمين انطولوا انت نابا راح تشوف ميليتي الشيط الحمد راح أرادب عن سندي إن يا رسول الله نش تمتخص إن يا رجل نبي إن صا لأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق ولنفسك عليك حق فصوم وابطر وصلوا ونا عمرو بن العاص رحيب سفر الله إن نعم الرجل العبادة الصلاة قراءه القران تمتطورا ولكن مفرش فرش عمتك ما ينعش النبي يخيق النبي يرغب ان تتعاون تكلمه ان تصلي ولا تصوم واصطر لانه حكمه المغار نغارية الزبارة محلق مزوق ذي تداتي تعيشتها يعني من سوى مارن وشوى تمغا اغيرا شامباني سوى من خذمت ميمي فاميليا تمغا هوها عارم هان عيد العطل من عباس هذا العابد في قبر تيس تعذرق في النس إن نس مولا ضخ دم غض شك يبنى عم رسول الله تصد ينزل عالم سجل جديد في قبر تيس الضرورة فنشتغري قبر تيس لما تجيني رح فيني نفاج إنما منو النس إن نس نعم ذي نغيط الغض رح الناس إن سوشت بيع غانت كلي الدليل زي القرحة إن منو عبس ناس ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن طاط متأي هل تتعذر غيق فينو؟ مثل الذي عليهن؟ ميت يتطاط متأي عذرين؟ أرنهن لا إله إلا الله إجن من الحياة سابردروف طرق حاشن سرمدك تشخص طرق إن عمر إجن ما يمثل قدشك إنك لا أحبها وتحب شاه إن نفعوا ما امك أمك إن سفرت مشرمك شرمك أو كل بيوت المسلمين بنية الحب ما رفض زين بنات الحب وأين الموذة والرحمة أكى صغار الناس مذيعات من الصراخ خص لا حول لا قوة إلا بالله العلماء ثلثا ملاذي ما يغضب الله أثني قبر ذي هبتا نصولا كورتي ما أحكمت مغاد أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم الحقوق الطاق ولكن الوقت ويجي الاخوان اغا بعدا شوي قرو اللهم يسر امرنا فرج كربنا نفتتمنا اللهم اصلح اسرنا اللهم اصلح اسرنا اللهم وفق الرجال الذين هذه النعمة الرجال اللي يا وفق الزوجات الذين نعمة الزوجات لازواجهم يا رب ما تضيف ما هذين الأسر يا رب دونت الاسره ما مشو اللهم يسر امرنا لما تحب وترضى